لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي يا للعلوم ن أ س ا ن رحمة ا ل ل ه إن ا ل ل ه يغفر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا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 أ ن تقول نفسي ا ح س ر ه على ما فرغت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين أ و تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أ و تقول حين ترى العذاب لو أ ن ن ي كره فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجههم أ لفضيله ي س ا م د ث ت و ر محمد راتب النابلسي وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا ب آ ي ا ت الله هناك ك ه م ا ل خ ا س ر و ن قل ف ع ه النابلسي ل ه أ ل ع ل و م الاسلاميه ولقد اوحي اليك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ل ي ح ب ط ن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ومنقد والأرض يوم جميعا القيامة حق قدره والأرض جميعا قبضته الله ب ي م ي ن و س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى م ا ي ش ر ك و ن و ن ب ل س ي ف ص ع ل و م ا ل ا ت ومن س ل ا م ي ل ا من ش ا ء الله ثم نبخ فيه أخرى فيه ف إ ذ ا هم قيام س ن ظ ر و ن و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالذين و ا ل ش ه د ا ء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أ ع ل م بما يفعلون وسيق الذين كبروا الى جهنم ز م ر ا حتى إ ذ ا جاءها فتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها الم ياتكم و س ن ا منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن, ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيلا خلوا أ ب و ا ب جنه خالدين فيها, فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم م لهم خزنتها سلام عليكم وقال خزنتها ت ط ب طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم أ ج ر العاملين و ت ر الملائكه حالا